رَجُتُمْ جِهَادًا فِي سَبِيلِ وَبِتِغَاءَ مَرْغَاتِ تُصِرُّونَ إلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ وَمَا أَعْلَنْتُ ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم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 119. والله بما تعملون بصير 110. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا برآء منكم ومن ما تعبدون من دون الله؟ إذ قالوا لقومهم إن براءة منكم و من ما تعبدون من دون الله كفرنا بكم و بيننا وبينكم العداوة.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 119. وأنهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون 119. يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن 110. الله أعلم بإيمانهن فإن مؤمنات لا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهم وآتوهم ما أنفقوا ولا جناح عليكم أن إذا آتيتموهن أجورهم ولا تمسكوا بعصم الكوافر واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا ذلكم حكم الله أُمَّ بينكم والله عليم حكيم وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا بَكُو اللَّهَ الَّذِينَ آتُوهُ مُؤْمِنُونَ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَى أَلاَّ يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا يبايعنك على ألا يشركنا بالله شيئا ولا يسرقنا ولا يزنينا ولا يقتلنا أولاده ولا يقتلنا ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم